بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظاما بلا قادرين على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 لينا ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بنغت التراقي وقيل من راق وظن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 خلق فسواء، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر علا